وَقَالَ لَهُمُ النَّبِيُّ إِنَّ آيَةَ مُلْكِهِ أَن يَأْتِيَكُمُ الطَّاوُسُ فِيهِ سَتِينَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ قَالَ لَهُمُ النَّبِيُّ إِنَّ آيَةَ مُلْكِهِ أَن يَأْتِيَكُمُ الطَّاوُسُ فِيهِ سَتِينَةٌ وَيُذِكِّرُكُمْ أَنْ يَأْتِيَكُمُ التَّابُوتُ فِيهِ سَكِينَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ آلُ مُوسَى وَآلُ هَارُونَ تَحْمِلُهُ الْمَلَائِكَةُ إِنَّ يَأْتِيَكُمُ التَّابُوتُ فِيهِ سَكِينَةٌ لَّكُم وَتَكُونُ دَخْلَةٌ إِن لَّقَوْتَ أَبُو سَاء وَأُرَاهُونَ تَحِيرُهُنَّ لَا تَبْرَح إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لَّكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ إِنَّ الَّذِي جَاءَ بِآيَةٍ Huy! <laughs>